Bismillah al-Rahman al-Rahim. Ya Wal wa al-Qur'an al-Hakim. Inna ka la min al-Mursalin. Ala sirat al-Nustain. Tazil al-Aziz al-Rahim. Lta'zirakum.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 وَكُلَّ szczęśliwej, w فِي momencie, gdy mieszkańcy są w stanie zaufać, to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 أَيَرُنا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَمَسَنَّكُمْ مِنَّا عَذَابًا أَلِيمًا قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَمْ إِن قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ من أقصى المدينة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 لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون <تصفيق> اني اذا لفي ضلال مبين <تصفيق> اني امنت بربكم فاسمعون <تصفيق> قيل ادخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون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 صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل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 119 وكل في فلك يسبحون 110 وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من نثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون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 ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم قالوا يا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 119. يوم في شغل فاكهون 110. هم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكمة ولهم ما يدعون سلاموا قولا من رب رحيم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 كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا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 أيدينا أنعم فهم لها فهم لها مالكون وضلناها لهم فمنها عكوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشانب أ يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون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 Słuchajcie, Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu,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 149. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء